وَمَا كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ قَابِلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ